بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٍ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ذُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ 111. مِتْنَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون 112. أو آباؤنا الأولون 113. قل نعم وأنتم داخرون 114. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم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 119. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 110. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 111. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 112. وما كان لنا عليكم من سلطان فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غارين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا على سرر متقابلين يطاف 117. وقبل بعضهم على بعض يتساءلون 118. قال قائل منهم إني كان لي قرين 119. يقول أئنك لمن المصدقين اللَّهِ إِنَّكَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّنَا لَكُنَّا مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ 119. فذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم 110. إنا جعلناها فتنة للظالمين 111. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 112. طلعها كأنه فإن 129. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 120. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 121. إنهم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 فَلَنْ يَعْمَلَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 116. وإن من شيعته لإبراهيم 117. إذ جاء ربه بقلب سليم 118. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 119. أئفكا دون الله تريدون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 فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّنَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلْ نَعْبُدُ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي 119. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي 110. رب هب لي من الصالحين 111. فبشرناه بغلام حنيم 112. فلما بلغ معه الزعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني 117. فانظر ماذا ترى 118. قال يا أبت فعل ما تؤمر 119. ستجدني إن شاء الله من الصابرين 110. فلما أسلما وتله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 129. إنه من عبادنا المؤمنين 120. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 121. وباركنا عليه وعلى إسحاق 122. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 123. 118. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 119. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 110. وآتيناهما الكتاب المستبين 111. وهديناهما الصراط المستقيم 112. وتركنا عليهما في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 سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجو بنين ثم مدن النار الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحا وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون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 111. ألا إنهم من إفكهم ليقولون 112. ولد الله وإنهم لكاذبون 113. أصطفى البنات على البنين 114. ما لكم كيف تحكمون 115. أفلا تذكرون أم لكم سلطان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 117. وإن كانوا ليقولون 118. لو أن عندنا ذكرا من الأولين 119. لكنا عباد الله المخلصين 110. فكفروا به فسوف